يا علنا ان يا ذلئن علن نبي ابن هاشم yarul wasall bil تكن صابر وشاكر لا يا الله بنظره تكن فائز وضافر لا يا الله بنظره ومن اهل السرائر لا يا الله بنظره بجال الله من كل ذي ذي قلب المنور مصفا من الجميع تنستيه مطهر على الله وَبَارِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ <تصفيق>